الحمد لله رضا عمين الصلاة والسلام على ملا نبيه بعد وعلى التابعين له بحسان الى يوم الدين ثم المبعض ما زلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول الى الاصول من علم الاصول وتوقفنا في باب الكلام عند اقسام الكلام اقسام الكلام هو يقسم الكلام الى قسمين باعتبار امكانه باعتبار امكان وصفه بالصدق والكتب ده قسم والقسم الثاني باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز هذا نجعله المرة القادمة الآن هنقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق او الكذب يعني إيه الآن لو قلت لك محمد يأتي ممكن تقول لي صدقت وممكن أن تقول لي كذبت صح؟ يبقى هنقول كده ينقسم الكلام باعتباري امكان وصفه بالصدق او الكذب الى قسمين خبر وإنشاء الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب بذاته لما اقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب يخرج الانشاء لأن الانشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب هل محمد أتى تقول لي كذبت لنقول لك, لك هل محمد أتى إما تقول لي نعم أو لا يبقى هذه الجملة لا نستطيع أن نصفها لا بصدق ولا بكذب فهي إن شاء. هل لأتيت لتزورني يوم كذبت لا توصف لا بصدق ولا بكذب يريد هذا إيه؟ عرض عليك وقد يكون تحضيضا معي؟ يبقى ده ايه؟ ده إنشاء يبقى إذا كان يمكن أن نوصف يمكن أن نصف الكلام بالصدق أو الكذب يبقى ده ايه؟ إن لم نستطع أن نصفه بصدق أو كذب ده إنشاء يبقى الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته لذات الكلام أخرجت بقى باعتبار المخبر به الكلام باعتبار المخبر به ممكن أن نصفه بصدق أو ممكن أن نصفه بكذب ويحتمل الأمرين خبر المولى عز وجل ده لا يوصف إلا بالصدق طيب ليه؟ لأنه خبر المولى عز وجل باعتبار المخبري به من الذي أكبر بهذا هو رب العالمين وكذلك كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف إلا بالصدق الثاني ما لا يمكن أن يوصف إلا بالكذب كالخبر المستحيل شرعا هناك نبي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ده إيه خبر مستحيل فيه الشرع محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إبقى من الذي أكد أكد وجزم بكذب هذا الكلام هو الشرع رايت محمدا يتحرك وهو ساكن محمد يتحرك وهو ساكن اجتماع النقيضين من الاستحالة العقلية فلا بد ان يوصف هذا بالكذب لانه اما ان يتحرك واما ان يكون ساكنا اعرفين نقيضين ما الفرق بين النقيضين والضبطين نقول والنقيض لا هم اللغه العربيه ايوه لا يجتمعان ولا يرتفعان الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ان نقيضان بنقول ايه لا يجتمعان ولا يرتفعان حركه وسكون مفيش حاجه منهم هي مستحيل ان يجتمعا ومستحيل ان ايه ان يرتفعا لن نجد وسطا بينهما الضدان احنا قلنا اهو الحركه والسكون في حاجة بينهما طيب ما بيتحركش طب ما هو ايه طب بيتحرك هي كده اما النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان الطول والقصر في واحد بين ابيض واسمر واحد بين بين يبقى الابيض ضده من الاسمر فلا يجتمعان لكن من ممكن ان يرتفعا و ب يبقى ان نجد حالة كبينهما نجد حاله غيرهما غير الطول والكسر غير الابيض والاسود ده ده ده ولا في ده اللي لا ده ضد الضدان طيب انا اقول الكلام باعتبار المخبر به ممكن ان يكون لا يوصف الا بالصدق لا يوصف الا بالكذب كالخبر المستحيل في الصرع او في العقل ويحتمل الإيه؟ الامرين اما على السواء ان كان الذي يخبرني بالخبر لا اعرف حاله أكاذب هو أصادق يبقى إيه؟ ممكن يكون صادق ممكن يكون إيه وإما أن نرجح الصدق إن كان الذي يخبرنا بالخبر معروف عنه الصدق فالراجح صدقه معين وإما أن يكون الراجح هو كذبه لأنه معروف بالكذب واضح إذا كده أنا أقول الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته لما قلت لذاته أخرجت باعتبار المخبر به باعتبار المخبر به ثلاثة ايه؟ أقساء كلام كده فيه صعوبة مع يا محمد يقول الشيخ ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلو له ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال قال وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعه أو عقله لا يجوز أه هو ليس بتعريف هو يعطي أمثلة قال فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء وذكرنا مثالها أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه إن كان معروفا بالكذب فالراجح كذبه وإن كان معروفا بالصدق فالراجح صدقه وإن كنا نجهل حاله فصدقه وكذبه سياه قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي يبقى كل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء مر وادعوا وانهى وثل وعرض لحظهم كمن وارجوا كذاك النفي قد كملاه هذه التسعة أمور لا يمكن أن نصفا به صدق أو كذب الاستثام او التمني أو الترجي أو الأمر او النهي أو الدعاء كل هذا لا يوصف بالصدق أو الكذب فهو إن شاء معي احمد قال ومنه الأمر والنهي تقوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا واعبد الله هذا أمر أمر ولا تشرك بي هذا نهي وكلاهما من قسم الإيه الإنشاء لأنه لا يوصف بصدق أو كذب عندي أدت ثوائد وننهي الدرس أول فئدة قد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية ممكن أن يكون خبرا وإنشاء إذا كنت تكون مثلا بعت بيتي أنت تخبر عما في نفسك فهذا إيه خبر ممكن أن يقول لك أحد أنت تجذب أنت لم تتبع البيت او أنت صادق طيب إذا كنت أقول لك بعت بيتي فأنت تقول إيه قبلت يعني أنت تنشئ بيع البيت فوقتها يكون ايه ان شاء لان انا اقول بعت البيت فانت لا تقول ايه صدقت او كثبت ده نقول أنا, انا هل من يقبل بها بعت وقبلت بعت البيت انت تقول ايه قبلت فهذا ان شاء انا اقول مثلا زوجت ابنتي لو انا اخبر اصلا عما حدث ممكن ان تقول صدقت وممكن ان تقول لو أنا كنا لم أزوج ابنتي تقول إيه لو أنني زوجت ابنتي تقول أما إن كنت أبدأ شيئا فأنت زوجت ابنتي فممكن تقول إيه قبلت يعني أنا أقبل أن أتزوج ابنتك فهذا يكون إيه إن شاء واضحة قال وقد يكون الكلام خبرا وإن شاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها انشاء شاء إن كنا ننشي عقدا فليست بإيه بخبر إنما هي إنشاء لأنك وقتها لا تقول لي صدقت أو, او كذب الفائدة الثانية وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد منه الإنشاء قد يأتي الكلام بصورة الخبر ونريد منه الإنشاء والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء الله عز وجل يخبر أن المطلقة تجلس عدة تقدر بثلاثة حيضات الراجح من اقوال اهل العلم فهنا ايه الله عز وجل اتى بالكلام بصورة الخبر ويريد منه الامر هو يأمر المطلقة بان تجلس عدة تقدر بثلاثة حيضات واضح تاني الله عز وجل يقول وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَةٌ يتكلم على البيت الحرام فالله عز وجل يخبر أن من يدخل هذا البيت يكون في امن لا حرب هناك ولا قتل ولا غير ذلك صح؟ الله عز وجل هذا الكلام في صورة الخبر ولا الإنشاء؟ الخبر طيب وإن أتى به في صورة الخبر إلا أنه يريد به الإنشاء هو يأمر القائمين على البيت أن يؤمنوا من يدخل هذا البيت طب لماذا يأتي الكلام في صورة الخبر ويراد بالإنشاء فكأن الله عز وجل ينزل الكلام منزلة المفرو... يعني الإخبار عن صفة من الصفات هو مش بإيه يعني كان الأمر ده منتهي أصلا هو عسين كده يقول إيه ومن دخله كان آمنة والذين يتؤفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كأن الأمر ده أصبح صفة لا نحتاج إلى أن نأمر به معي ده فائدة أن, أن تأتي الجملة في صورة الخبر ويراد منها الإيه وقد يكون العكس يأتي الكلام بصورة الانشاء وهذه الفائدة الثالثة يأتي الكلام بصورة الإنشاء وييراد منه الخبر وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطايا هنا هم يقولون يامرون الناس ان يتبعوا طريقهم ويوعدونهم بانهم سيحملون عنهم الايه الخطايا واتوا الكلام بصوره الايه الانشاء ولنحم اللام لام الامر ولنحم خطايا والمقصود منها الايه الاخبار طب ليه ما هي الفائدة الفائدة تنزلت هذا الكلام منزلة المفروض علينا ده احنا, ده احنا بنأكد كلامنا ده احنا بنكلمش كده ده احنا اكيد سنحمل ايه خطايا ده احنا نأمر انفسنا بذلك ولنحمل خطاياكم واضح الكلام ولا قال وقديات يأتي الكلام بصورة الخبر والمراض بالانشاء وبالعكس مثال الاول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر وسئدة ذلك توكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور مفهوم هذه الفئلة؟ قال ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقوله ولنحمل بصوره الامر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل وفائده ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزله المفروض الملزم هذه ثلاث فوائد تحت الانشاء ومره قدما الله نتكلم على أن الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى حقيقة أو مجاز هذا الله تعالى أعلى وأعلم نكتب الامتحان السؤال الأول ما الفرق بين كل من السؤال الأول ما الفرق بين كل من اولا الأحكام الوبعية والاحكام التكليفية ما الفرق بين كل من اولا الأحكام الوبعية والأحكام التكليفية بجانبه عشر درجات اثنين الفاسد والباطل اثنين الفاسد والباطل بجانبه عشر درجات ثلاثة العلم الضروري والعلم النظري العلم الضروري والعلم النظري بجانبه عشر درجات رابعا الفقه وأصول الفقه الفقه وأصول الفقه في جانب 10 درجات خامتا الدليل الكلي والدليل الجزئي الدليل الكلي والدليل الجزئي في جانب 50 درجات سادسا الحكم الكلي والحكم الجزئي الحكم الكلي والحكم الجزئي بجانبه خمس درجات ملحوظة لا تنسى أن تمثل لكل ما سبق لا تنسى أن تمثل لكل ما سبق عليش السؤال الثاني نعم كل ألف. ألف السؤال الثاني وليس النورة هنا. وضح العبارات الآتية عمر كتبت الغياب اكتب ليه كل الأسماء السؤال الثاني وضح العبارات الآتية أولا المانع نوعان عشر درجات الثاني عدم المانع شرط عدم المانع شرط وعدم الشرط مانع وعدم الشرط ما نعم عشر درجات ثلاثة كل حكم وضعي يلزم أن, يتبع يلزم أن يتبع بحكم تكليفي كل حكم وضعي يلزم أن يتبع بحكم تكليفي عشر درجات الرابع الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط الجهل المركب اقبح من الجهل البسيط عشر درجات الخامس الفاء الفاء تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم الفاء تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب مع الترتيب والتعقيب عشر درجات فقط فقط ايه النقطه وانت بتحل وضح هنا يتفاوت الناس ااا لما تيجي تناقش العبارات اوضح أو العبارات تفرض كل كلمه بيضاح لما اقول المانع نوعان تقول لي يعني ايه مانع ما توضح النوعان على طول انا جاهل وبقرا الامتحان لازم افهم تقول لي المانع ده كذا بعد كده احنا نقسم المانع الى نوعين لما اجي اقول عدم المانع شرط وعدم الشرط مانع قول لي يعني ايه الشرط ويعني ايه دي وبعدين القاعده دي صح ولا غلط ما تتستغربش انت جبت الواجب انا جبته الواجب وقلت لي ناحيه انا فهمتش فهمني انا سالت المره الماضيه احد حل الواجب ما جتليش اللي وسط الأسبوع قلت ليني جاي اشتريت <تصفيق> الورق طيب لما اجمل مثلا ايه كل حكم وضعي يلزم أن يطلع بحكم تخليفي ما تقوليش هذه القاعدة قاعدة صحيحة ونحن وافق عليها بدمنا وأنفسنا كم ده كله مهمنيش أنا عايز تقولي القاعدة دي صح ولا غضب لو صح اديني مثال لكل حكم وضعي اطبع بحكم تكليفي الجهن المركب اقبح من الجهن البسيط تصح العبارة وذلك لامرين الاول والثاني نصف الدرجة مباشرة لان انا مش عارف الجهن المركب من الجهن البسيط أحضر. أحضر. أحضر. أحضر. الفات وفيض اشتراك المتعاطفين الفات يعني ايه ايه اللي دخل الفات في اصول ثقاف قولي الفات دي ايه ل... يعني جات لي وبعد كده قولي اشتراك يعني ايه اشتراك وتديني عمثلة ويعني ايه المتعاطفين ويعني ايه الترتيب ويعني ايه التعقيب وما فارق بينهم انا باتس بقول كده اسمحاتش يقول ليه والله انا كنت حالي طب وعشر درجات اخذ اثنين من عشر اليه اروحنا بقى موريده مثلا وارس انس قالوا شيء في الحل يسكت فبدل الاحراج من الاول يعني بدل الاحراج انا بقول من الاول هو طريقة الحل اذا كنت لا لو يذهبنا للبيت نتكاشل أنا حل بكرة